أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالغرب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 يَدْعُونَ فَضْلًا مِن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِلَٰهًا حَلَّلْتُمْ فَصَلُّوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتَعَاوَنُوا على الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا غَيير اللهِ بِ وَلْمُ خَنِقَ وَالْمُن خَنِقَةُ وَالمَوقُولةُ وَالمُسََجَّةُ وَالَّ بِحَةُ وَمَا أَكَلَتَّبُ إِلَّا مَا ذَكَيثُم وَماذُ بِبحَلًَا النُصُوبِ وَأَن تَتَّقَصمُ بِالأَدْلا ذَلِكُمْ فِفق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 فمن اضطر في مخلصة غير متجانس لإثن فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَالِحِ مُكَلِّدِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِنَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَازْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاسْتَقُوا اللَّهِ إن الله فريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحطنات من المؤمنات والمحطنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمشطنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محطنين محطنين وَلَا مساكحين ولا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا رُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقَ فاغفلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامتحوا برؤوتكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهروا وَإِن كُمثُم مَنْطَّ أَوْ علىلَ فَسَدٍ أَجَ حَدم كُمَِ اللَّط أَو جَ حَدم كُم مِنَ الغائِطِ أَْلَا مَّمَُ أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَأْوَى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا كَثِيرًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا كَثِيرًا فَنْتَهُوا بِوُجُوهِكُمْ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولا شيء يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم ومن ثاقه الذي واتقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واستقوا الله إن الله عليم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بنصف ولا يجرمنكم شنئا قوم على الا تعدلوا يعدل هو اقرب للتقوى الله قبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك هام الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ انقم ان يبسط اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله اللَّهِ الله فليتوشل المؤمنون ولقد أخذ الله ميساق بني إسرائيل وابعتنا منهم اثني عشر نقيبا لا إِن أ قَتُ مُقَلَاتَ وَآتَيكُ مُذَّكَاتَ وَآمَتُم بِرثُلي وَجزَمتُهُم وَآمَتُم بِرُثُلِي وَعَزَّمتُمُهُم وَقََتُمُ اللههَا قَرًّا حَسَنلَأُكَِّرًا لَا أُكَثِرُ مَا عَنْكُمْ صَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ وَلَا فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِئْسَ مَا نَقْضِي بِهِمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَرْتَجُونَ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى قَائِمَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحِ ۚ الله اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ومن الذين قالوا إنا نطارا أخذنا من ساقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبرضاء إلى يوم القيامة وَسَووقَيونَُّهُم اللههُ بِمَا كَوا يَقْنَ يا أَهْن الكِتابَ بِقَد جَ أَكُمْ رَسُول نَا بَينُ لَكُم كَكثيرٌ مَِّاكُ تُم سُّونَ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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهدي ويهديهم إلى طراط مستقيمين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم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 إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم وآتاكم مَا مما لم يؤفي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وَلَا ولا ولا ترتدوا على الذاريكم فكن طيبا صاغرين قالوا يا موسى ان فيها طمئا دبارينا وانما لنا دخولها وَإِنَّ لَ ن دُخُ هَا حََّ يَخُدون مِه فَئ يَخُد مِه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 قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاتحين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأز على القوم الفاتحين وَأَخْرَجَ عَلَى النَّبَأِ بَنِي آدَمَ بِالْحَسِّ اقْتَرَبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن دستت الي يدك لتقتلني ما انا بذاط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين ان اريد ان تبو بِاسْمِي وَاسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَأْوَى وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَتَوَلَّى لَهُ نَفْسٌ قَتَلَ أَخَاهُ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ثوء تأخيمه قال يا ويلتا أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري ثوء تأخيمه فأصبح من النابين مِن اجْلِ ذَالِكَ تَّبَنَّى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَنَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا ورحيناك جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسركون إن ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا, يقتلوا أو يطلبوا أو تقطع أيديهم وأرضلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوه اليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستدوا به من عذاب يوم قيامة ما, ما تقبل منهم ولهم عذاب يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما تسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن شاء من دعى بظلم واصلح فان الله ما يصب على ان الله غفور رحيم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 وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا كَمَا يَكْتُبُونَ الْكَذِبَ بِمَا عُونًا لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا تَفْخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تؤتوه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 مَنَّاعُونَ لِلْكِذْبِ أَكَالُونَ النُّشُ فَإِن جَاؤُكَ فَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِض عَنْهُم وَإِن تُعْرِض عَنْهُم فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِصُّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُبْتِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّورَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ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 وَمَن يَحْكُم بِأَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَبْلُوكم فِي مَا آتَاكم فَاسْتَبِقُوا إِنَّ اللَّهَ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيْنَهُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ فَلَا تَسْتَبِقُوا ولا تستبع أهواءهم واحذرهم أن يستنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يطيبهم ببعض منوبهم وَإِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مِنَ النَّاسِ لَافِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ Anh yêu anh là đi Nau lá thật xa khi vui h đau anh nó có Â إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَتَسَارَعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن فَعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبح فيفلح على ما اصبر في انقته الهادين ويقول الذين امنوا امنا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 فَسَوْفَ يَأْسِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِذَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤسون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حب الله هم الغالبون يا ايها الذين امنوا لا تستهينوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا قبلكم والكفار اوليا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا نُودِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْتَجِيبُوا هُنَّ وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا مِن chá إ anh آم إ anh آم bi là vì lạiâ là وَ உ vì làến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 وترى كثيرا منهم يتارعون في الإثم والعدوان وأسهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأسهم السحر لبئس ما كانوا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 وارزل إليك من ربك طغيانا وسفرا وألقينا بينهم العباوة والبرضاء إلى يوم القيامة وَلَمَّا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَشَاهِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاسْتَقَامُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ تَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بل إذ ما أنزل إليك من وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَعَ بَلَاءٍ كَبِيرٍ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ اَتَّقِ تَقِيمُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدُنَّكَ فِتْنَةً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ظِنَاوًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ كَافِرِينَ ان الذين امنوا والذين هادوا والصرابيون وان قارنا امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا من ساق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَطُمُؤوا فَعَمُوا وَطُمُؤوا ثُمَّ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَطُمُؤوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بما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 انَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ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 وَأُمّهُ فِي ضِيقَةٍ كَانَ يَأْكُلَانِ الصَّعِيمَ أُورْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ فَمَنْ يُرْ أَنَّمَا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 قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وَلَا الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا, وضلوا عن ثواء نعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان باود وعيسى بن مريم ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئت ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئت ما قدمت لهم أنفسهم أن تخط الله عليهم وفي العذاب وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ أَخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ مَكْثُورًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَن تَجِدَ لَّهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَوْ كَانُوا أُولِي ذلك لأن منهم في السيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَئِنُّ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا ونقمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأمهار خالفين فيها وذلك جزاء المحسنين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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما عفقتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة متاكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة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 يا ايها الذين امنوا انم الخمر والميسر والانام والصم والازلام رجتم من عمل الشيطان فريجم من عمل الشيطان فتبتروا لعلكم تفلحون انما ما يريد الشيطان ان ينفع بينهم العداوه والضراء افساق الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم من وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ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 يَدْرُونَ وَانَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَفِيِّ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَانْصُرْني أَسْتَغِيثُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 هديا بالر الكعبة أو كفاوة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليجوق وبال أمره عفى الله عما تلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يحلم ما في سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ عَالِمُ كُلِّ شَيْءٍ عليم أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاستقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تسلحون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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حان ولكن الذين سفروا يسترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعكم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 يا yêu الذين gì عليكم cũng لا يضركم من la yêu vô cùng الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 إثنان لوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن نَّخْفِشْ عَنكُمْ وَلَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَفْتُرُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَفْتُرُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لمن فَإِنْ أُثِيرَ عَلَاءٌ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اثْنًا فَأَخَّرَنِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَأَخَّرَانِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ يُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَبْنَا وَمَا اعْتَبْنَا إِنْ إِلَّا مِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يأتوا ه على وَجهههَا أَ يَقَافُ أَوْ يَخَافُ أَنْ تَُددَّ أيمانُ بَعْزَ أيمانان وَاتَّفُ اللهلَ وَثْمَاءُ واللَّامُ لَا يهدِ قَوْمًا كَاسِتِين يَوْمَا يَجمَع اللهَُّروطُ لَ فَ يَقُ مَا غَا أُجِبَةُمْ قَا لَا عمَ لَنَا إَِّكَ أَن تَعََّغُيون إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ عِيسَىٰ بِنَبِيٍّ مِّنْ مَّرْيَمَ ذَكَرَ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ إِذْ أَنَّيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلِّمُ النَّاسَ فِي المهج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 وَإِذْ تَسَوَّبَنِي إِسْرَاءَ إِلَى عَنْكَ إِجْتُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا فَحْرٌ مُبِينٌ وَإذْ أَوْ حَْث إلىى الحَوَالِّينَ أَن آمنِنُوب وَبَِسُول قالَاُ آممَن خَاالُأَمَن وَشحَد بِأَ نَا إِذْ قَالَنَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَاءً إِلَىٰ ثَمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ قُضِيَتْ كَتَبَتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالُوا عِندَ نُورِ يَمِينِ اللَّهِ نَرَبَّنَا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 أَنِعْبُتُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَثَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد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 لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَبِّ يَا لَللَّهُ عَمُّ وَرَبًّا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وهو على كل شيء قدير أيها الإخوة الجرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته